مسريه السحق ويا هادم الاحزاب ويا مسبب النكبات ويا رب الارضات انجي اليهود هذا السمم انجي من اليهود هذا السمم يا رب الكعبه والاقصى يا رب فلسطين والعراق يا رب سلسله وجد ويا رب اصحاب الفيل اجعل كيد اليهود والنصارى في تضليل واجعل في يدي اخواننا في فلسطين اجاره للخلد اللهم واجعل اليهود والنصارى ومن عاونهم كعسف مأتول يا رب الأوفار ويا أول الأولين ويا اخر الآخرين ويا ناسب الضعفاء والفقراء والمساكين لا بل قوة المثين إنك ترى حالنا وتمجق أمتنا وتشتت رائنا والفتن التي احاطت بنا يا رحم الراحمين في يوم السماوات والأراضيين ليس لنا رب السواك ليس لنا رب السواك فنرجوه وحناك بيصالنا في فلسطين في العراق في كثمير في الفلبين، في كل مكان يا رب العالمين انصر من نصر الدين واخذر من خدر عبادك الموحدين وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاقك لمجردينك انصر من نصرهم واخذر من خدرهم عليك بالعملاء والقوانا ومن عاونهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيعيين ومن شايعهم اخرج من بلادنا ومن بلاد المسلمين اخراوا شمرات رفعه يجدون عن الاعراب ويحمون المقدسات يا رب العالمين لا تاخذنا بما فعلت اسرائي منا يا ارحم الراحمين فمننا في اوطاننا أصلح أمتنا ولا تأمورنا طيّض لنا علماء ربانيين أولاة أملا صالحين مصلحين ودعاة المخلصين يردوننا إليك يا رب العالمين انصرنا بالدين وانصر الدين بنا يا حي يا قيوم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا زل الجلال والإكرام اللهم لا تحرمنا شهادة في سبيلك مقبلين غير المقبرين اللهم طهر أكسانا اللهم طهر أكسانا اللهم طهر أكسانا ولا تحرمنا سجدات فيه يا رب العالمين اجلا غير اجل يا قيهم السماوات والاراضين